وعن كامل ابن عروة عن ابيه انه قال في البيتوسة بمكة ليالي منا لا يبيتن احد في الناس منه وهكذا يؤكد هذا الاثر عن هشام وعن غيره لا يبيتن احد ليالي منا بمكة ولكن سيأتي في باب الرمي الترخيص لمن? لاصحاب الاعمال العامة التي تخدم الحجاج رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في السقاية اي سقاية الحاج من زمزم ورخص للرعاة ان يذهبوا بالابل خارج منه لترعى في كلاء والنبات فما كانوا يبيتون ليالي من مع انهم حجاج وهنا يختلف تختلف انظار العلماء هل يرخص لغير أصحاب السقايا وأصحاب الإبل الان ما في إبل في سيارات وهل أصحاب السيارات السائق السيارة يعامل معاملة صاحب الإبل الإبل تحتاج إلى مرعى والسيارة مرعاها في بطنها احتراق داخلي كما يقولون ولكن تأخذ مكان وتزحم السقايا لا زالت قائمة ولله الحمد وهو القيام على سقي الحجاج من زمزم هل تتوقف الرخصة على هؤلاء فقط او انها تشمل كل من كان في حكمهم فمثلا الان هناك طبيب في الاسعاف هناك طبيب في المستشفى هناك عامل بريد هناك من ياتي بالتموين هناك اصحاب المخابز هناك اصحاب كذا وكذا فهل يرخص لهم كما رخص للاخرين ام لا يذكر الباجي هنا خلافا عن مالك ويذكر المغني خلافا عن احمد ولكن اذا كانت المصلحة عامة وليست مصلحة خاصة لمصلحته الشخصية فلا مانع ان يقال يرخص ايضا لكل من كان يعمل في عمل عام يخدم الحجاج ان يترخص لياليا منه اذا احتيج لذلك على ما سيأتي في الرمي ان شاء الله يؤكد العلماء سنية المبيت بمنا لما جاء في الحديث العام في الحج في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وبات ليالي منا بمنا ولم يبت بمكة هناك سؤال يطرحه بعض العلماء هل للحاج أن ينزل ليالي منا إلى مكة ليطوف بالبيت أو ليقضي حاجة أو ليتنفل عند الكعبة في الحرم يذكر بعض العلماء كابن كثير خبر ولكن لم يثبت سند متكلم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بعض ليالي من فطاط بالبيت وعلماء الحديث لم يثبتوا هذا الاثنى اما اذا كان للانسان حاجة احتاج الى دواء ينزل الى مكة احتاج الى نقود ينزل الى مكة احتاج ان يأتي بانسان ينزل الى مكة احتاج ان ينزل اي حاجة لحاجته الخاصة لينزل ثم يرجع خروجه من منا ليالي منا على قصد العودة اليها لقضاء حاجة منها لا يمنع المبيت ولا يضر به ولا يلزمه شيء